إلاا الذيينَ آهَدُم مِن المُشِْكينَةُمَّ لَمْ يَه قُصُوكُم شَيْئَهُ وَلَمْ يُظاهِروا عَلَيكُمْ أَ أحددَ فَأتُِّ إلَيْهِمْ أَهْدَهُم إلىى مُدَّتهمم إِ اللهَّه يحِبُ المتقين